بَسَمَجْتَرَوْ بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَوَيْنَ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِن عبادِهِ فَبَأَوَى بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مهين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 ben ucum in